أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن سن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله وإن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنني, إنني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين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 ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب أحبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم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 إِنَّ أَبَا نَالَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قَتْلُ يُوسُفَ أَوِّطْ رَحْوُهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف و في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارات ان كنتم فاعلين قالوا يا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إن لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا خَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وأوحينا إليه لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا تَبِقُوا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ إِنْ دَمَتَ عِنَافَ أَكَلَهُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وجاءوا على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 ولدا وكذلك مكن علي يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، ولكن تَرَى النَّاسَ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ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 إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه سوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والفا يا سيدها لدى الباب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 ه قد شغفها حبا إن لنا راها في ضلال مبين فلما سمعت بمخريهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن موت تك وَآتَت وأتت، واعتدت لهن وآتت كل واحدة منهم نسكين، وقالت اخرج فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ للهِ ما ذا بشرا إِن هَذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيم قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنَي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مَرْ الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن.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 لكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلك ما من ما علمني ربي. وَمِنَ الَّتَقَوُّ مِنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِنَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ما كان لنا أن نشرك بالله من ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب إس فِي جِنٍّ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ وقال للذي ظن أنه ناج منه ما عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في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 أحبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر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 إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ قَالَمَا خَطْبُكُمُ إِذْ رَأَيْتُ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قالتِ مَرَأَةُ الْعَزِيزِ الآن حَصَحَصَ حص الْحَقُّ أَنَا عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ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 لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إِنَّ ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي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 كَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنَّ نشاء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ولا أجروا الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولم ما جهزهم بجاهذهم قال توني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أنني أوفي الكيل وأنا خير المنزلي فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْنَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا آبَانَا مُنِعَ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا قل وإن له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَنَا مَا نَبْغِي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزاد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤ تُونِمُوثقا من الله لا تأتون نني به الا ان يحاط بكم فلم ما اتوهم موثقهم قال الله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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ولمَّ ما دخلوا على يوسفَ أَوَ إلَيْهِ قَالَ إِنِّي أَنَا أخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوا عل ملك و لمن جاء ابي حمل بعير وانا به زايم قالوا said, Allah, you have already known what we came to do, to be lost in the earth,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 واستخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين أَلَمْ عَاذِ اللَّهِ أَن نَّقُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّآ إِذًا لَّظَالِمُونَ فَرَمَمَس تَيْأَسُوا مِنْهُ قَلَصُونَ جِيًا وَعَلَى كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ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 انَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ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 قَالَبَ السَّوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى ساتكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يَا بَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا.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 قالوا ائنك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثَرَكَ الله علينا وإن كنا لخاطئين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 تُغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين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 وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن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 الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْتَرُونَ ألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْفِرُونَ يَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هذه أدعو إلَى اللَّهِ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 بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفعل تَرَاهُ وَلَكِن تَصْدِيقًا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ